اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا غُلْمَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآذَفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَالْحَنَادِرِ كَاضِمِينَ مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدود والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يسيروا في كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوته وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأسيس أرسلهم بالبينات فكفوا فأخذهم الله إنّه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلقان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا دَاهُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا الْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَ وما كيد الكافرين إلا في ضلال